ضمن أبواب كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك أي بعض أنواع الشرك والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر وقد يرتقي إلى الأكبر من القاعدة السابقة قال هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن العمل لاجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ولذلك الاصل فيه ترجم أنها شرك أصغر قال ويحبط الأعمال ويحبط الأعمال من الشرك الأصغر ويحبط الأعمال هل بينهما تعارض؟ جواب له إذ ليس بلازم أن الذي يحبط دائما يكون هو الشرك الأكبر وإنما قد يكون ما هو دون دون ذلك قال وهو أعظم من الرياء ولذلك جعل المصنف رحمه تعالى الباب السابق السادس والثلاثين جعله متعلقا بالرياء باب ما جاء فيه في الرياء قال لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل بمعنى أن من ابتلي بالعمل لأجل الدنيا باعتبار الواقع باعتبار الواقع أنه تغلب عليه النية لا يتحرك إلا لي لأجل الدنيا وأما من حيث التصور فممكن ان يتفقا وممكن يختلفا بمعنى انه قد لا يعمل شيئا الا رياء وقد يعمل في عمل دون عمل لاجل الدنيا يعني ممكن ان يتفقا وممكن ان يختلفا من حيث التصور حيث التصور من يكون ماذا قد يعمل العمل رياء في عمل دون عمل وقد يكون مطبقا عليه وان كان ثم فرق بين النوعين لكن هذا باعتبار الواقع وقد يعمل عملا دون عمل ويريد به ماذا؟ الدنيا وقد يطبق عليه حيث لا يعمل إلا لأجل الدنيا هذا من حيث التصور لا مانع من وقوعه لكن مصنف رحمه تعالى نظر باعتبار الناس أن الغالب في من يعمل لاجل الدنيا يكون مطبقا عليه يعني أكثر وأما من يعمل رياء فالأصل في المسلم أنه لا يعمل إلا إلا قربة إلى الله تعالى حينئذ قد يقع في عمله ما هو رياء وأمن يكون الغالب عليه الرياء وهذا كما مر معنا أنه الأصل فيه إنه لا يصدر عن مسلم وإنما هو رياء المنافقين وليس برياء الموحدين قال وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معهم فإن قيل فما الفرق بينه هذه ترجمة بين ترجمة الباب قبله. قيل بينهما عموم وخصوص مطلق. والعموم الخصوص المطلق يحتاج إلى كمادة إلى مادتين. مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع ومادة الافتراق. يجتمعان في مادة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع عند الناس لهم الثناء. هذا رياء واجتمع فيه كذلك إرادة الدنيا اجتمع هنا لأن طلب المدحة وطلب الثناء هذا من الدنيا ليس من العمل الأخروي وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم الإكرام ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرض من الدنيا بمعنى أنه قد يعمل عملا صالحا ويريد به عرض الدنيا لكنه لا يريد به ماذا الثناء والمدحة ثناء والمدح هذا يسمى ماذا لا يسمى رياء وإنما يسمى عملا لأجل الدنيا عملا لاجل الدنيا كمن يحج لأجل المال هذا أراد به ماذا لم يرد به مدحا ولا ثناء وإنما أراد به ماذا المال إذا لاجل أمر دنيوي وقص عليه سائر العبادات كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك ولهذا سماه عبدا لذلك إذا هذا فرق بين البابين يكون الثاني اعم من الأول والسابق يكون أخص الرياء أخص وإرادة الدنيا اعم وقيل هما بمعنى واحد هما بمعنى واحد لأنه إذا أراد الثناء أراد ماذا؟ أراد الدنيا إذا لا يتصور أنه يريد المدحة والثناء إلا هو مريد للدنيا إذا اجتمع وقال الشيخ عثيمين رحمه تعالى هذا الباب نوع مستقل عن الباب السابق قال وهذا هو الظاهر يعني فرق بين البابين لأن المراء يريد المدح في العبادة فيقال هو عابد ولا يريد النفع المادي يريد أن يقال هذا عابد ما احسنه ما احسن صلاتهم ما احسن تلاوته الى اخره يريد حينئذ ماذا أن يقال انه عابد ولا يريد النفع المادي ولا يريد النفع المادي وفي هذا الباب لا يريد المدح بعبادته ولا المراء بل يعبد الله مخلصا له لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخر هذا إذا جعلناه ها مستقلين يعني الباب الأول مستقل عن, عن الآخر وعلى كل هذا أو ذاك المعنى واضح بين أن من أراد الدنيا فعمله حابط ومن أراد المراء فالعمل حابط فالمصدق حينئذ ماذا أصدق واحد الحكم واحد ثم ذكر قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وأهم فيها لا يبخسون وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. هذه أمثلة ليس المراد به ماذا الحصر إنما أراد الأمثلة بمعنى أن الناس يختلفون باختلاف الدينار والدرهم والخميصة والخميلة والمراد ما بعده وهو أنه إن اعطي رضي وإن لم يعط سخطه بمعنى ماذا بمعنى أن التعامل والولاء والبراء والمحبة والعطاء والمنع إنما يكون لأجل الدنيا سواء كان عبدا للدرهم عبدا للدينار عبدا لوظيفته لسيارته ايا كان حينئذ يكون الضابط ما هو إن اعطي رضي فإن لم يعطى وإنما ذكر سابق الأربعة الأحوال هذا من باب ضرب المثل قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا فلن تقش وذكر المصنف رحمه تعالى كلام تيمية ومر معنى بطوله قال بعد ذلك وهو محل درسنا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه بعنان فرسه في سبيل الله في طريق الجهاد طوبى اسم الجنة وقيل شجرة فيها يعني مختلف في تفسيرها طوبة هل المراد به اسم الجنة أو المراد به شجرة في الجنة هذا أو ذاك لهما صحيح لهما صحيح وطوبة فعل من الطيب في الحال المستطاب لهم هذا الأصل في اللفظ من حيث الاشتقاء طوبة على وزن ماذا فعل إذا المشتق مشتق مماذا من, من الطيب إذا طابت ماذا طابت حياتهم في الجنة على أي وجه كان سواء كانوا من جهة الحور أو من جهة الشجر أو من جهة غير ذلك قال الزجاج في قول طوب لهم معناه العيش الطيب العيش الطيب هذا عام, هذا عام. ولو سميت الجنة بذلك لا إشكل فيه لأن الجنة قد يراد بالاسم مسماهم يعني ما يكون لأهل الجنة فيه في الجنة ولذلك تسمى دار الخلد لبقائها ولبقاء أهلها إذا باعتبار الأهل هنا كذلك طوبة باعتبار العيش الطيب قال لما روى أحمد من حديث أبي سعيد وهذا حسن حافظ من حجر قال رجل يا رسول الله وما طوبة قال شجرة في الجنة شجرة في في الجنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة تخرج من من أكمل وهذا لا يمنع كذلك الاسم العام تسمية الشجرة بطوبة لا يمنع أن يكون اسما للجنة قال وروا ابن جرير وغيره عن وهب أن في الجنة شجرة يقال لها طوبة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها لا ينتهي منها وقيل طوبة فرح وقرة عين وقيل غبطة وقيل حسنة أقوال وعنان بكسر العين سير اللجام لما ذكر حال من سخطه ورضاه لاطماع الدنيا تعيس عبد الدرهم الى اخره دعا عليه لما ذكر حال من سخطه ورضاه لاطماع الدنيا ان حصلت رضي وإن لم تحصل سخطا قاطعا النظر عن رضا الله وسخطه حتى صار عبدا لتلك بين حال عبد الله الصادق بين حال عبد الله الصادق وهذا كثير ياتي ماذا تثني بين النوعين لذلك اذا ذكر اهل الجنه ذكر اهل النار في القرآن واذا ذكر اهل النار ذكر اهل الجنه طائفتان متقابلتان هنا لما اراد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال من هو عبد للدنيا يتحرك للدنيا اراد أن يذكر مقابله بين حال عبد الله الصادق الساعي في مراض الله المبتعد عن مساخطه ولو كان في ذلك مشقة النصب والتعب عطف تفسير فقال طوب لعبد آخذ بعنان فرصه في سبيل الله يعني المجاهد إلى آخره أي ملازمها في جهاد المشركين في جهاد المشركين أي الكافرين دخل فيه كافرون قال عليه الصلاة والسلام قاتلا لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله إذا ليس كل من قاتل يكون مجاهدا وليس كل من جاهد يكون مجاهدا فيه في سبيل الله لماذا لان الاغراض متعدده اذا كانت الصلاه والصوم والزكاه والحج قد تقع لله وقد يكون ثم غرض اخر دنيوي فالجهاد كذلك لا ينفك عباده حينئذ يعتبرها ماذا يعتبرها اغراض واهداف ومصالح إلى آخره حينئذ بحسب ما قام بقلبه من معنى ينزل عليه الحكم الشرعي وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ما يتعلق بكون الجهاد عباده متى يكون عبادة؟ لا يحتاج أن يبين الأغراض لأن لا تنتهي ولا حصر لها وإنما الذي يمكن ضبطه الجهاد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا يعني شرع الله تعالى حينئذ هذا الذي يعتبر مجاهدا في سبيل الله أي غرض آخر وعدد ما شئت حينئذ لا يكون في في سبيل الله قال؟ من قاتل لتكون ألم هذه للتعليم لاجل أن تكون كلمة الله يعني شرعه هي العليا فلا يعلو حكم آخر على حكم الله تعالى مطلقا وإنما الذي يعلو هو حكم الله تعالى وإنما يكون بماذا حكم الله بماذا بالدساتير بالكتاب والسنة يعني يعلو حكم الله تعالى بالكتاب بالوحي تطبيق الوحي على العامة والخاصة على الكبير والصغير صحيح؟ هذا الذي يقال فيه كلمة الله ومع ذلك فليس من شرع الله تعالى في شيء قال ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله فهو في في سبيل الله قال هنا اشعث رأسه أراد أن يبين هذا الذي صفة لي للعبد طوبة لعبد اشعث اشعث هذا صفة لي لعبد صفة لي لعبد في الأصل أشعث ولذلك نصبه صحيح فتحه اشعث ما قال أشعثي وعبد أشعثي أي نوع من الصرف لأي شيء وأفعل أي افعل مثل احمر مثل احمر اشعث اشعث صفه لعبد مجرور بالفتحه لانه اسم لا ينصرف يعني لا ينون لا ينون ويمنع من الصرف عندئذ يجرب ماذا ها. يجرب, الفتحة. يجرب الفتحه نيابه عن عن الكسر لانه اسم لا ينصرف للوزن ووزن الفعل احمر افعل التفضيل قال ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث أشعث رأسه, رأسه إذن هو من حيث الصنعة النحوية هو صفة لعبد ومن حيث المعنى هو صفة للرأس اشعث رأسه اشعث رأسه يعني صفة للفاعل كما تقول قام زيد قام زيد قام صفة لزيد زيد القائم اذا زيد احدث ماذا احدث القيام احدث القيام او قام به القيام لا اشكال كما اذا قلت مات عمر مات عمر مات عمر. هو قد يكون جلب الموت كالمجاهد مثلا يذهب فيقتل نفسه و... وقد لا يكون كذلك مات نزل به ماذا نزل به الماء حينئذ نعبر بأن الفاعل لم يحدثه حدث وانما قام به قام به هنا كذلك قد يحدثه وقد يقوم به قال اشعث رأسهم ورأسه مرفوع على الفاعليه لأشعث أي هو ثائر الرأس مغبر الرأس اشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشام عندما هو أهم مغبرة قدماه مغبرة بالجر صفة ثانية لعبده أي من الغبار, من الغبار والتراب بخلاف المترفين المتنعمين والمراد به كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة حراسة بكسر الحاء أي إن كان في حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم فهو فيها فيها أي في الحماية في في الحماية غير مقصر لا بنوم ولا غافل غير مقصر ولا, ولا غافل يعني إن وضعه الأمير في الحماية كان معه لا ينازع سمعا وطاعة نوضع في الحماية من أجل أن يحمي الجيش حينئذ سمعا وطاعة وإن كان في الساقه مؤخرة الجيش كان فيه في الساقه أي وإن كان في آخر الجيش فهو فيها أي في الساقة ويلزمها يقلب نفسه في مصالح الجهاد فكل مقام يقوم فيه سواء كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطالبا لمرضاته ومحبه لطاعته قال ابن الجوزي المعنى انه خامل الذكر لا يقصد السمو فاين اتفق له السير صار فاي موضع اتفق له كان فيه كان فيه يعني لا يطالب بشيء البت لا بإمارة ولا بغيرها فكانه قال ان كان في الحراسة استمر فيها وان كان في الساقه استمر فيها وإنما ذكر الحراسة والساقه لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة حماية هذا معرض عليه الخطر وكذلك إن كان في مؤخر الجيش قد يهجم عليه من خلفه وفيه فضل الحراسة في سبيل الله وأخرج أحمد وغيره عن عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا حرس ليلة أي حراسة ليله حرس ليلة, ليلة حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها هذا الحديث قال في الزوائد رواه أبو يعلى وفيه سعيد ابن خالد ابن أبي طويل القرشي وهو ضعيف وإن كان ابن حبان وثقه فقد قال في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج به وقال البخاري فيه نظر قال البخاري فيه نظر انتهى أمره انتهى أمره سقط. وقال أبو حاتم أحاديث عن أنس لا تعرف قال المنذري يشبه أن يكون موضوعا يعني الحديث هذا يشبه أن يكون موضوعا فأورده ابن الجوز في العلل المتناهي على كل فضل ثابت فضله ثابت قال إن السعدنا لم يؤذن له أي إن السأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له لأنه لا جاه له عنده ولا منزلته ولأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه لا يقصد بعمله سواء لا يقصد بعمل الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها وهو مخلص الله تعالى وإن شفع لم يشفع وإن شفع لم يشفع قال بفتح أوله وثانيه شفع مبني للفاعل شفع أي لو ألجأ الحال إلى أن يشفع في أمر نحبه الله ورسوله لم يشفع بتجديد الفاء مبني لالمفعول شفع يشفع واضح أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوه لعدم جاهه عندهم لا منزلة لهم لا منزلة له في الدنيا أما عند الله فهو عظيم إن كان مخلصا لله تعالى وهذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله يعني إذا ما مكن الله تعالى للعبد في الدنيا أن يكون له منزلة عند أهل الدنيا ليس المراد به أنه لهوانه عند الله تعالى إنما حفظا له لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته وفيه فضل الخمول والتواضع خمل الرجل خمول من باب قعد فهو خامل أي ساقط النباهه لا حظ له مأخوذ من خمل المنزل إذا عفى ودرس إذن الخمول هذا جيد إذا كنت لا تعرف هذا جيد قال وفضل الجهاد في سبيل الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر أي لا تقطع وتصوم فلا تفطر فقال أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال أما والله أما والذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله في سبيل الله ان فرس المجاهد في سبيل الله لا يستن لا يستن في طوله ليس في طوله في طوله بكسر ففتح طول على وزن فعل لا يستن المراد به لا يمرح بنشاط من الاستنان وهو العدم وقوله طوله حبله الذي يشد به الدابه ويمسك طرفه ويرسل بسببه في المرعى قال وإن ان فرس المجاهد في سبيل الله لا يسن في طوله فيكتسب له بذلك حسنات أو فيكتسب على العطف له بذلك حسنات هذا مفعول ثاني والحديث بالبوخاري حديث في صحيح البخاري إذن هذه تتمه لهذا الحديث الذي اراد المصنف رحمه الله ان يبين ان الناس على قسمين عبد عبد لدنيا وعبد عبد لله تعالى وذكر صفه ذا وذا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما حل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا هذا الباب الثامن والثلاثون هذا الباب الذي يليه يتعلق بشأن الحكم حكم بما أنزل الله وهو نوع من أنواع التوحيد داخل في التوحيد هذا مناسب الذكر البابين في كتاب التوحيد لأن الحكم مدلول ماذا؟ اسم الله تعالى الحكم وهو الحاكم الحاكم أثبته بعضهم على أنه اسم لله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين حاكمين بعضهم يرى أنه ماذا من الأسماء وأما الحكم هذا ثابت أنه اسم ولذلك جاء في الحديث فإن الله هو الحكم كما سيأتي أبو الحكم غيره فإن الله هو الحكم قال باب من أطاع العلماء والأمراء باب من إذن على الإضافة ومن هذه شرطية ويحتمل أنها موصولة اطاع العلماء اي علماء علماء الشرع نعم علماء الشرع هذا المراد من اطاع العلماء ليس علم بني اسرائيل مسلم يطيع علماء بني اسرائيل لا انما علماء الشريعه والامراء اي امراء الذين يسمون بالولاة علماء وامراء في تحريم ما أحل الله تحريم ما احل الله اي في جعله حراما اي عقيده او عملا او عملا في تحريم ما احل الله او للتنويع تحليل ما حرمه يعني في جعله حلالا فيجعل ما حرمه الله تعالى حلالا ويجعل ما احله الله تعالى حراما يعني بدل الشرع بدل الشرع او تحليل ما حرم فقد اتخذهم اربابا جمع رب جمع رب والمراد به هنا مطابقه للالاهه اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا اي الهه اي الهه الذين يكون ماذا يكون قد صرف عباده لغير الله تعالى هو هكذا بالمعنى الاعم فالرب هو المتصرف المالك الرب هو المتصرف المالك والتصرف نوعان تصرف قدري وتصرف شرعي تصرف قدري وتصرف شرعي، فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله، فقد اتخذهم أرباب من دون الله تعالى باعتبار التصرف الشرعي، اعتبار التصرف الشرعي، لأنه اعتبرهم مشرعين، واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به، وبالعكس الأوَّمة يتعلق بأمور الدنيا، إذن التصرف نوعان قدري، وهذا التصريف يكون باعتبار الأوَّمة، وأما التصريف التصرف الشرعي تبدين، هذا من شأنه العلماء قال هنا فقد اتخذهم أربابا أي شركاء مع الله شركاء مع الله كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أي صيروا وجعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الشاهد في قوله أربابا أي آلهة آلهة قال وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان أحبار عن العلماء الرهبان العباد إذا امروا بطاعة الله طاعة المخلوق لا تكون مستقلة وإنما تكون تابعة لطاعة الله تعالى سواء كان الابن مع أبيه أو كان كانت الرعيه مع أميرها وحاكمها إنما يكون باعتبار طاعة الله تعالى فلا طاعة لمخلوق مطلقا إلا في طاعة الله تعالى تبع للسقلان وأما إذا أمر بمعصية الله فلا سمعا لهم لا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة ولذلك أمر الله تعالى بها قل أطيعوا الله أمر أو لا أمر. الأمر اقتضيه الوجوب وهذا من سمة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى اخره وعرفنا أن من ضابط ذلك ما أمر الله تعالى به إما إجابا وإما السحبابا إذن هو داخل في مفهوم العبادة قال بل هي العبادة فإن طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسل رسلهم نبه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها وانه لا يطاع سواه الا حيث كانت طاعته مندرجه تحت طاعه الله والمقصود هنا الطاعه الخاصه في تحريم الحلال وتحليل الحرام قال الشارح شخص سليمان فمن اطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك فهو فهو مشرك قال هنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي من فوق عقوبة لكم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن يقرب ويدن ويسرع يعني يرى أن العقوبة ماذا قريبة منهم لأن هذا الذنب عظيم مصادمة قول الناس المخلوقين بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه عظيم قال يوشك أن يخرب ويدنو ويسرع وهذا القول من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج يعني خالفهم ابن عباس فكأنه قيل كما يقال في هذا الزمن خالفت فلان فلان ابن عباس خالف من هو أعلم منه كابي بكر وعمر حينئذ لما خالف لموجب الحديث وثبتت عنده السنة بما اعتقد وكانت هذه العقيدة مخالفة لما عليه أبو بكر وعمر حينئذ نوزع كيف تخالفه فأراد ماذا أن يبين أن المخالفة هنا متابعة أن المخالفة هنا متابعة لمن؟ للشرع وليس ثم قول لأحد معه مع فمن اعتقد أن هذا القول ولو كان من أبي بكر أو عمر مخالفا للشرع وابو بكر ليس بالمعصوم فمن دونه من باب أولى فإذا اعتقد أنه مخالف للشرع فحينئذ لا يجوز له أن يطيعه البته، وإلا قد اتخذه ربا من دون الله تعالى وهذا في شأن أبي بكر فكيف بمن دونه من باب أولى وأحرام قال ويريان إفراد الحج أفضل يعني ابو بكر وعمر وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ولذلك يرى أن كل من طاف ولو نوى حجا مفردا فقد حل كل من طاف عن وجب عليه ان يسعى ويقصر انتهت ماذا عمرات ولو نوى الحج ولو نوى الحج قال لحديث صراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروه فقال سراقه ألي هذا أم للأبد فقال بل للأبد احتج ابن عباس بهذا ولذلك لا يوجد ماذا من يأتي من خارج عند ابن عباس وينوي حجا مفردا لا وجود له وإنما إذا طاف وسعى يجب عليه أن يتحلل يجب عليه أن يتحل ويبقى إلى اليوم الثامن ثم يحرم به بالحج ولو نوى من الميقات ماذا حجا مفردا والمتعة عنده واجبة متعة عنده واجبة وهذا قول أطال ابن القيم ورحمه تعالى في الزاد المعاد في نصرته أورد أدلة كثيرة على هذا القول خالف شيخه ابن تيمية قالوا القلب إلى ما قال ابن عباس من قولي شيخنا قالوا حديث افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به في أحاديث فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر يوشك إذن عارضوا السنة بماذا؟ برأي من ليس معصوما هذا هو الضابط هنا برأي من ليس معصوما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين وهما هما علما وفضلا وورعا ومع ذلك قال ابن عباس هذا القول فكيف بمن دونه قال فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهم بين اولى وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا كان كائنا من كان يعني احدن هذا مطلق فيعم حينئذ يدخل فيه كل احد كل احد وتفهم من اثر ابن عباس ان قول الصحابي ليس بحجه ان قول الصحابي ليس بحجه والا لقال ماذا ابو بكر هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر مكانتهم الى اخره يعني من حيث الفهم لا شك ان أبو بكر وعمر افهم من ابن عباس اذا جينا بالفهم العام مقدم كذلك علما وفهما وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانا وهذا محل يجمع لا خلاف فيه ومع ذلك ترك قول عمر وقول أبي بكر لاجل ماذا ما ظهر له من من السنة ما قال لعل فهمي دون فهم أبي بكر وإنما ما ظهر له من السنة فهو متعبد به ولذلك قال ابن الشافعي أجمع العلماء على أن من سبانت له سنة سبانت يعني ظهرت له سنة وعندذي وجب عليه أن يعمل بها ولا يدعها لقول أحد كائن من كان قال وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع فيما يجوز فيه الاجتهاد ليس مطلقا وإنما فيما يجوز فيه الاجتهاد وهذا مما التبس على طلاب العلم اليوم حتى على بعض من ينتسب إلى العلم يظن أنه إذا صار عالما جاز له أن يجتهد فيه في كل مسألة حتى في أصول الدين والتوحيد نحو ذلك وهذا لا شك أنه باطل وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وهذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة فيها خفاء وهي التي يقع فيها الاجتهاد وأما مسائل التوحيد ومسائل الشرك وما يتعلق به هذه من أوضح الواضحات ليس فيها بي خلاف بين السلف البتة ليس بين السلف في هذه المسائل خلاف البتة قال استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع يطلبون الحديث يعني طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع يعني كانت المشقة ماذا حاصلة بحيث لا يوجد عنده كل دليل سنبط منه وإنما لا بد من الرحلة وحينئذ قد يرحل وقد لا يرحل وقد يرحل ويلتقي بشخص ولا يلتقي بآخر إذن خفيت عليه ماذا سنة أو بعض السنن حينئذٍ حصل عنده اجتهاد وقد يخالف السنة، فإذا وصل إليه الخبر رجع عن قوله، رجع عن قوله بخلاف المتأخرين، فالسنة حينئذ تكون ماذا؟ تكون بين يديه، تكون بينه، فثم فرق بين المتقدمين وبين المتأخرين في الوقوف على العلم، على على العلم سابق لم تكن السنة مجموعة في مصنفات، وإنما يرحل فيسمع ويكتب، فما بلغه ووصل إليه عمل به. وما لم يبلغه حينئذ نقع ماذا عنده اجتهاد فيجتهد قال وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماء ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الحديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها وناسخها ومنسوخها والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين أدلتهم فسهل الأمر على طالب العلم سهل الأمر على طالب علم هذه من رحمة الله تعالى لطلاب العلم فعليه حينئذ أن ينظر في مذاهب العلماء أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقواله ما دل عليه الدليل هذا هو نهج العلماء ينظر في الأدلة وينظر في أقوال أهل العلم ولا ينظر في أقوال العلم مجرده عن الأدلة لا فائدة من ذلك يتعب نفسه ويضيع وقته إلا إذا كان مرحلة في التفقه فلا إشكال أما مطلقا هذا لا شك أنه مخالف لي للشرعية ثم لن يحصل شيء. لماذا لأن أقوال الرجال ليست وحيا وإذا لم تكن وحيا لم يكن متابعا الاتباع لا يكون إلا للوحي حينئذ ننظر في أقوال الرجال لا بأس لابد من النظر في أقوال الرجال لكن ليست مجردة بل في القول ودليله ثم عنده أصول وعنده قواعد في الاستنباط والاستدلال والترجيح حينئذ نقدم ما كان الدليل في جهته أقوى من من غيره قال فعليه أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام وياخذ من اقوالهم ما دل عليه دليل إذا كان له ملكه يقتدر بها نعم هذا قيد يعني ليس كل من هب ودب يقول اجتهدت هذا فيما يجتهد فيه ليس كل من هب ودب ليس كل من هب ودب بل لابد ان يكون عنده ملكه ليس علما فقط مجردا عن الملكات والملكات هذه تحتاج الى ماذا تحتاج الى ممارسه يعني يفقه كيفيه الترجيح وكيفيه الاستنباط عندنا امران قواعد للترجيح وقواعد للاستنباط وكل منهما لابد من ماذا من ملكات يعني لابد من من خبره وهذه لا تكون بيوم وليلة بل لابد من ممارسة وبعد ذلك يحصل هذه الملكة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء حصل نزاع حينئذ المرد إلى الكتاب والسنة لا إلى مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ولا أحمد صحيح المرجع الى الكتاب والسنه هذا اذا حصل نزاع واما ما اجمعت عليه الامه فامر واضح واذا لم يكن له ملك سال اعلم من يجده لابد من ماذا لابد من السؤال لان القسمه ثنائيه اما عالم واما جاهل وليس عندنا مثقف ومفكر اسلاميا انما اما عالم واما جاهل لان الله تعالى حين نفى العلم عن بعض أمرهم بماذا إن كنتم لا تعلمون فاسالوا أهل الذكر يعني العلماء فعينئذ إما سائل وإما مسؤول والمسؤول لابد أن يكون من اهل العلم والسائل هو من لم يعلم سواء كان معه علم بغير الشريعة أو لا واضح هذا فإما جاهل وإما عالم فمن لم يكن عالما مفتيا عنده الملك فهو ماذا فهو جاهل فهو, فهو جاهل ولو اخذ أخذ ما أخذ من الشهادات واضح إذا ليس عندنا واسطة منزله بين المنزلتين الآن يقول ماذا مفكر إسلامي ثم يفكر كما شاء وينتج أقوالا وتكون المسائل الواقعية التي تعتري الأمة مبنية على ماذا على هذا الفكر فكر إسلامي ليس عندنا فكر اسلامي عندنا وحي عندنا اتباع فكر الاسلامي تجد بعض الصحف يكتب الفكر الإسلامي قل هذا باطن لا أصل له وإنما عندنا ماذا؟ عندنا وحي والشرع ليس فكرا ليس حصيلة ذهنية وإنما هو اتباع ما فرطنا في الكتاب من من شيء فأحوال الأمة على جهة العموم على جهة التفصيل حلول مشاكلها أين؟ في الكتاب والسنه الكتاب والسنه ليس في رأس فلان ولا, ولا فلان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا في كلام عباس ما يدل على أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لامامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليل لمخالفة الدليل قال لا أنا متبع لي لفلان أنت أعلم وبلغه الدليل حينئذ ينكر عليه ينكر عليه بل يغلظ عليه لأنه ترك ماذا ترك النص سيما النصوص الواضحة البينة التي إذا تليت وقرات فهم المعنى منها لا تحتاج إلى ماذا إلى كبير السنباطو قال واجمع الائمه على هذا وانه لا يسوغ التقليد الا في مسائل الاجتهاد ليس في المسائل التي فيها ماذا فيها نص تبي عندنا مسائل منصوصه وعندنا مسائل اجتهاديه مسائل اجتهاديه متى حيث لا نص اليس من شرط الاجتهاد عدم النص فكيف حينئذ يجتهدون اليوم يجتهدون مع وجود ماذا مع وجود مئات النصوص وجود مئات النصفة الاجتهاد باطل ولا يعتبر شبهة ولا تأويلا سائغا لانه اجتهد ماذا في مقابلة النص إذا مات يجتهد إذا لم يكن ثم, ثم نص حين ذنين يأتي الاجتهاد أما أن يجتهد كذا من عنده ثم يبطل الحق أو يدعو إلى باطل ثم يقال هذه شبهة أو تاويل قل لا ليس الأمر كذلك قال وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الخلاف هكذا يقول بعض الناس هذا غلط مسائل الخلاف يعني وجد نص لابد من الانكار لا اشكال فيه لا إشكال فيه اما الاجتهاد إذا لم يكن ثم نص حينئذ نقول ماذا لا انكار لا لا انكار اما المسائل التي وقع فيها نزاع وفيها نصوص هذا المرض الى الى النص قال لا إن في مسائل الاجتهاد وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع لا خلاف بين العلم كل صاحب باطل لابد من ماذا لابد من الرد عليه وهذا محل إجماع, محل إجماع أما لك رأيك ولي راي والرأي, والراي والرأي الآخر والحرية في الآراء ونحو ذلك هذا كل من بدع العصريين من بدع العصريين لا أصل لها في الكتاب والسنة الرأي والرأي الآخر يعني لا تنكر هذا محل اجتهاد في جميع المسائل فالدين كله حتى إذا أرادوا أن يجعلوا اصولا تتعلق به بالأمور العامة حين قالوا ماذا رأي ورأي آخر قال وليس ما خالف وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم اذا سبانت السنة إذا سبانت السنة فالجميع ماذا؟ يرى ماذا؟ يرى اتباع السنه ورد قوله وهكذا أبو حنيفه ومالك والشافعي وأحمد بينوا لي من يأخذ عنهم إذا ظهر لكم الدليل فاتبعوه لا تتبعوا قولي لا يدعون إلى ماذا إلى أنفسهم ولذلك أرضف هنا بقولي وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرف الاسناده وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان رأي سفيان سفيان إمام من أمة الدين فيرى كيف تترك السنة وتأخذ برأي سفيان هذا يتعجب منه الإمام أحمد رحمه تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد إسناد الحديث وصحته أي صحة الإسناد يعني ثبت عنده أو المعنى عرفوا صحة الحديث من معرفة رجاله وقول عجبت هنا هذا ليس للإستحسان وإنما للإنكار تعجب قد يكون استحسانا وقد يكون ماذا انكارا والمراد به هنا ماذا الانكار قال يذهبون إلى رأي سوفيان وهذا رواه الفضل ابن الزياد وأبو طالب قال اي عرفوا اسناد الحديث وصحة اسناد الحديث فإذا صح اسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء فإذا صح اسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث اطلاق نظر صحيح قد يكون مركبا قد يصح السند ويكون المتن يكون المتن ضعيفا، يكون المتن ضعيفا. إذا الإطلاق فيه في نظر. قال هنا إلى رأي سفيان هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه تقدم ترجمته كان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور قطع ذهب زال ضيعه طلابه. قال يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. فقول الإمام أحمد، فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك. وأنه يقول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، لأنه أردف بعد ذلك قال والله تعالى يقول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال، وانه يقول إلى زيغ القلوب يعني مخالفة الشرع تقول بالعبد لا إلى الزيغ، فهو وسيلة إلى إلى الزيغ الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر اي منكر اي منكر مخالفه الشرع لقول من قول العلماء مفكرين لقول العلماء وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب الى الى العلم ينتسب الى الى العلم يعني ليسوا بعلماء لكنهم ينتسبون الى العلم والناس الذين ينصبون انفسهم للعلم طرفان إما منتسب إلى العلم ليس من أهله أو يكون عالما والحكم هنا عام. لو كان عالما ولذلك مثل به سفيان الثوري هو عالم الإمام ومع ذلك لو ترك علم بالسنة وترك السنة لرأي سفيان خشي عليه الإمام أحمد ماذا؟ من الكفر والزير فكيف بمن يترك الشرع من أجل أن يوافق قول المفكر أو المنتسب إلى العلم باب أولى قال خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم نصب الحبائل في الصد عن الكتاب والسنة كقولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع هذا عند المتأخرين اتباع المذهب الأربعة وتجد كثيراً مصورة في كتب الاصول يجعلون فيه باب التقليد أنه لا بد من اتباع مذهب معين ونص حتى ابن السبكي في جمع الجوامع أنه يجب على المسلم أن يتبع مذهب معين وهل يجوز الخروج عنه أو لا يجوز عندهم خلافه أصل وأصراً بدعياً وفرعوا عليه ماذا مسائل وكثير من الصفحات تجد وماذا في هذا الأصل قال وقولهم الذي قلدناه أعلم منك بالحديث من أنت من أنت تخالف فلان أعلم منك بالواقع وأعلم منك بالشرع إلى آخره قال الذي قلدناه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسن والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ليس بالمعصوم ومعه بعض العلم لا كله وإن ظنوا أنه اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيله لأن كل إمام من الأئمة المعروفين إنما يأمر بماذا باتباع الشرع لا يأمر باتباع هو وإنما يأمر بماذا باتباعه أن تأخذ كيف أخذه أن تأخذ منه القول وكيف أخذ القولة إنما أخذه مماذا من الكتاب والسنة والجميع حينئذ نكون ماذا يكون آمرا بالاتباع فإذا ظهر لك مخالفة قوله لكتاب والسنة فوجب عليك ماذا طارحوه قوله واتباع الكتاب والسنة قال وان وإن ظن أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل ان ينتهي اليه ويعمل به وان خالفه من خالفه كائنا من كان هذا الواجب كما قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكروا تبعوا هذا خطاب عام يشمل حتى العامة فيما يظهر لان الشرع ليس كله ماذا يحتاج الى الاجتهاد بل منه ما هو معلوم من الدين بالضروره فاذا قرأ ايه وعلم معناها العام وجب عليه ماذا الاتباع قد عرفنا أن التوحيد ها من هذا القبيل بمعنى أن آيات التوحيد هذه واضحة بينه فيسمع العامي يقول يا ايها الكافرون يجب عليه ان يعمل يجب عليه أن يعمل فاذا راى كافرا حينئذ لا بد من البراءه يا ايها الكافرون قال فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسن هذا طالب العلم فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه انتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا والحق في المسألة واحد لا يتعدد الحق لا يتعد وإنما هو قول واحد والمنصف يجعل النظر في كلامهم يعني في كلام العلم لا يطرحها لا يطرحها وإنما ينظر فيها على جهة الاستئناس لان ينفرد هذا ان قلنا بانه لا يجوز له أن ينفرد لا يجوز له أن ينفرد قال والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطا بالأدلة التي يذكرها المستدل يميز بين الاقوال بمقياس وهو واضح بين وهو ماذا الدليل, الدليل. لكن لا بد من ماذا لا بد من أصول نعتمدها لا بد من أصول يعتمده وهو العلم بالقواعد والأصول التي يتم بها الاستنباط والترجيح بين الأقوال أو شيء تقول بين الأدلة لانه هو الأصل لأن اختلاف الأقوال إنما هو تبعا لاختلاف الأدلة قال وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه تعرف بذلك والائمه رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان بنه عن تقليدهم اذا سبانه السنه لعلمهم ان من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير وقال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا اذا ظهر لك القول وكان مخالفا لي شرعا لوحيين وجب عليك ماذا الترك وهذه قاعده ما اكثر من يردده كذلك لكنها ماذا نظريه اما عمليا يعني الذي نحتاج الى ماذا الى عمل قال وكلهم قالوا نحو ذلك بل قال الشافعي اذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط الله اكبر هذا من اخلاصي رضي الله تعالى عنهم لكن في كلام احمد يعني الذي ذكره المصنف اشاره الى ان التقليد قبل بلوغ الحجه لا يذم قبل الدليل يعني قل تعالى وراي ايش كان فيه التقليد عند اهل السنه والجماعه فيه تفصيل من لم يكن اهلا وليست عنده ملك يقلد لكن إذا ظهر له قول آخر سند على دليل والحق أبلج واضح بين وجب عليه ماذا أن يترك القول الأول ومن بلغه الدليل وكانت عنده ملكه للنظرة حينئذ لا يحل له أن, أن يقلد فتارة التقليد يكون جائزا بل قد يكون واجبا وتارة يكون, يكون محرما متى يكون محرما إذا كان ها لمن عنده أهلية النظر، لمن أهلية النظر، أهلية النظر هذه تختلف باختلاف المسائل وتختلف باختلاف الأشخاص، بمعنى أنه قد يتبع الاجتهاد، قد تستطيع أن تنظر في مسألة واحدة وتكون مجتهدا فيها ولا يحل لك النظر في مسألة أخرى، صحيح؟ لأن الاجتهاد يتبع بعض المسائل قد يحتاج إلى لغة ويحتاج إلى قواعد أصولية فيها خلاف وأنت لم تحقق الخلاف. ولم يكن عندك قول راجح حينئذ ما بني على هذه القاعدة لا يجوز لك الترجيح ومن القواعد ما هو شهير مجمع عليه وقد فهمت القاعدة وتستطيع أن تفرع عليها لا إشكال إذن يتبعض الاجتهاد, الاجتهاد يتبعض. قال لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحج قبل وصول الدليل ما سمعت به لا يذمون وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها سمع بالدليل وبلغته السنة وخالف لاجل قول فلان وفلان هذا مذموم شرعا بل لا يجوز محرم قال وخالف لقول إمام من الأئمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حديث المشهور كيف تقضي إذا عرض لك قضام قال أقضي بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد يعني نصا صريحا والا ليس ثم قضيه الا وهي ماذا موجوده في الكتاب والسنه لكن الدليل قد يدل على الحكم اما بالمطابقه واما بالتضمن واما بدلات التزام بمعنى انه اما ان يكون الدليل دالا على الحكم الشرعي باللفظ او بمعقوله باللفظ او بمعقوله والثاني هو القياس وهو دليل عقلي دليل عقلي. أما المفهوم والفحوى هذا ما رده إلى اللفظ عند الجمهور قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آله فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله هذا شرح ابن قيم رحمه تعالى في أعلام الموقعين قال هنا والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الفأذ عاطفا واللام هذه ما نوعها لام الامر فليحذر صحيح لام الامر فليحذر تحذير الذين يخالفون عن امره امره امر من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ذكره اولا ثم عاد الضمير عليه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عداه بعن الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره يخالفون أمره خالفت زيدا أو خالفت عن زيد خالفت زيدا هذا الاصل إذا لم يضمن الفعل معنى فعل آخر حين تقول خالفت زيدا عده بنفسه لكن خالفت زيدا بمعنى أن عرضت عنه قلت خالفت عن زيد صح صح إذا ضمن الفعل معنى الاعراض حينئذ جاز تعديته ب بعن الذي هو خالف هنا إذن هنا عن أراد به الإشارة إلى أن الفعل قد ضمن يعني ماذا لوحظ فيه معنى زائد على أصل معناه المخالفة معلومة ولا تستلزم الاعراض قد يخالف ولا يعرض حينئذ عداه بعن فدل على أنه قد ضمن الفعل ماذا معنى أعرضا كأنه قال أعرض عن قال عداه بعن لتضمين معنى الإعراض أي زاهدا فيه غير مبال له أي فليحذر الذين يلوذون يلوذ القوم بعضهم ببعض يستروا أو يستروا هذا بهذا وهذا بهذا قال يلوذون عن أمره ويدبرون معرضين أن تصيبهم فتنة في الدنيا قال الضحاك يطبع على قلبه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه يعني المخالف بريد معصية بريد البدعة البدعة بريد الكفر هكذا قال السلام أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم موجع فعيل بمعنى مفعل موجع على خلاف أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى فإذا كان المخالف. أمره قد حذر من الكفر أو الشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم ترتب عليه ذلك ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقتلن به من الاستخفاف في حق الآمن كما فعل إبليس يعني أن تصيبه فتنة اي الشرك أو كفر أو للتلويح. يصيبهم عذاب أليم يصيبهم عذاب أليم إذا كان لمجرد المخالفة معصية وأما مخالفة مع إعراض فهذا كفر حينئذ ماذا؟ خشي عليه الكفر معنى أن هذا الإعراض مع هذا الاستخفاف بالآمل يفضي إلى إلى الكفر فإما أن يكون هو في نفسه كفرا على حسب حاله وإما أن يكون مفضيا إلى إلى الكفر فتارة عينيذ المخالفة تكون كفرا وتارة تكون ماذا تكون معصية. هو كذلك ولذلك الذنب ذنبان إذا تلبس ببعض الذنوب كفر لان الذنب يكون ماذا يكون كفرا وبعض الذنوب تكون دون ذلك إذا الذنب قد يكون كفرا وقد لا لا يكون هذا مراده هنا قال اتدري ما الفتنة الفتنه الشرك وفي روايه أبي طالب عنه قال قال الله تعالى والفتنة اكبر من القتل يعني الكفر أكبر من من القتل سيدعون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتغلبهم اهواؤهم إلى إلى الله يعني يتركون هذا دلاثة كتاب السنة ثم بعد ذلك ماذا يجتهدون مع وجود النص ومع اجماع الاصول أنه لا اجتهاد مع مع النص عن كيف يسمى اجتهادا هذا وما أكثره اليوم ما أكثره اليوم يجتهدون مع مع وجود النص ولو نظرت في النوازل التي تعتني الأمة تجدها على هذا المنوال اجتهاد معه مع النص هذا لا شك انه ماذا اجتهاد باطن لعل اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هكذا قال الإمام احمد اي لعل الانسان الذي تصح عنده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنده اذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض ولو قولا واحدا رده بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك تنبيهم منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب فتنه وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاغوا يعني وجد عندهم ماذا الزين أرادوا ماذا تقديم الهوى والرأي على الشر هذا هو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني وجد عندهم ماذا النية ووجد عندهم الإقبال لا مانع عن ماذا أن يخالفوا الشرع حينئذ حصل عندهم الزين فأزاغ الله تعالى قلوبهم وفي رواية الفضل عنه وجعل يتل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية هذه آيات محكمة أو لا؟ آية محكمة فكل اجتهاد في مقابلتها فهو ماذا؟ اجتهاد باطن كل تحكيم لغير شرع الله تعالى إذا جوز أو اجتهد فيه فهو اجتهاد باطن, باطن. قال وإذا كان رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط العمل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي قال ماذا في آخرية أن تحبط أعمالكم أنتم لا تش مجرد رفع الصوت فيه ماذا حبوط العمل فكيف إذا نح الشرع فكيف إذا ترك ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى واحرى هو اكد قال وإذا كان رفع الصوت فوق صوت سببا لحبوط العمل فما ظنك برد أحكامه وسننه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان وإذ علمت أن مخالفة أمره سبب للشرك والعذاب الأليم علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أحمد أو غيره من الأئمة له النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية يعني آية عامة والذي يخالف النص لأجل الإمام أحمد هم العلماء يعني يقصد الشيخ رحمه وتعالى أن أهل العلم يدخلون بذلك بل هم أول من يدخل ليس خاصاً به بالعامة عامة الناس إذا خالفوا السنة أو فعلوا المعصي لا حتى العالم قد يخالف ماذا؟ يخالف الشرع عنده الدليل عنده النص ثم بعد ذلك ماذا يجتهد يقالوا اجتهدته والأمر يقتضي ذلك إلى, إلى آخره فالحكم عام ليس خاصاً به بالعوام وهذا كذلك من الأمور المصادمة للنص تخصيص هذه المسائل بالعوام وأهل التقليد دون العلماء هذا كذلك مخالف لي للنص قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم ابن عبد الله بن سعد بن الحاشرج ابن امرئ القيس ابن عدي ابن جرول ابن ثعل ابن عمرو بن الغوث ابن طي ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان هذا وزن فعلان قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع فأسلم وثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي وعاش مائة وعشرين سنة ومات سنة ثمان وستين قال ماذا قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أي اليهود والنصارى وإن كان الحكم في ظاهره أنه اختص به بالنصارى بما ذكر في الآية يعني اتخذوه هذا عام في عصره لكن لما قال والمسيح ابن مريم دل على أن السياق أمرض به النصارى فالحكم من حيث هو عام والسياق في النصارى لا إشكال فيه اتخذوا أحبارهم الأحبار جمعوا حبر حبر حبر, حبر وجهات والعالم الواسع للنصارى الرهبان جمع راهب هو العابد الزاهد اتخذوا أحبارهم اتخذوا بمعنى صين تتعدى الى مفعولين والأول احبارهم ورهبانهم معطوف عليه اربابا هذا مفعول ثاني يعني جعلوا وصيروا احبارهم اربابا مشاركين لله تعالى في التشريع من دون الله من دون الله فيه ماذا فيه افراد فيه افراد الاحبار والرهبان بالتشريع والمسيح ابن مريم الايه قال فقلت له يعني قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الايه فهم ماذا فهم ان الرب معناه انه يعبد انه يعبد هكذا فطرته العربيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا لم يفسر له النبي صلى الله عليه وسلم المراد فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لسنا نعبدهم فهي معناه ما أنه رب معناه عبد معناه أنه عبد من دون الله تعالى فقال قلتم إن لسنا نعبدهم أي الأحبار الرهبان أما عيسى فهم ماذا عبدوه، صحيح لا إن لسنا نعبدهم أي الأحبار الرهبان أما عيسى فقد عبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة العبادة بمفهومها الاعم بمفهومها الاعم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلا فقلت بلا لم يدري ان هذا نوعا من انواع العبادة العباده ما ترى انه نوع من انواع العباده ومع ذلك حكم الشرع بماذا بانهم جعلوهم اربابا من دون الله تعالى اذا العلم هنا ليس بشرط لأنه شرك بالله تعالى قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والتلمذي وحسنه وفيه قصة اختصرها المصنف وأتى بالشاهد قال وروي من طرق تثبت أنه محفوظ هناك من ضعف هذا الحديث لكن الظاهر أنه ماذا أنه حسن كما قال من تيمير رحمه تعالى لعله في الاقتضاء قال بمجموعة طرقه فهو حسن ورؤية من طلق إن تثبت أنه محفوظ فراه بن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ ابن مردويه والبيهقي وغيرهم وقول عدي لسنا نعبدهم نفى ماذا نفى عبادة الأحبار والرهبان والله تعالى قد أثبتها قال ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر يعني خصص العبادة ببعض أفرادها ولم يعمم معنى العبادة. وقوله أليس يحرمون إلى آخر صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال تحريم الحلا، يعني يعلم أنه ماذا؟ أنه حلال يعتقد أن الشرع قد حلله. فجاء عالم قال حرام فاعتقد حرمته كفر على ما ذكر هنا قال صريح في أن طاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة له من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون سماه ماذا شركا يعني نزه نفسه عن عن الشرك وهم قد فعلوا ماذا فعلوا انهم عبدوا غير الله تعالى باتخاذه مشرعا باتخاذه مشرعا وقوله عما يشركون عما ما, ما دي يحتمل انها مصدريه ويحتمل انها موصوله مصدريه حينئذ نكون ماذا تنزيه عن شركهم وموصوله يكون عن المشرك به وكلاهما لازم للاخر كلاهما لازم لي للاخر قال وقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوه لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم أي الثقين ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل غير ممكن اليوم كما تقدم يرى ان الاجتهاد قد, قد قطع وكأن الشيخ رحمه الله تعالى عمم ماذا عم الحكم حكم ليشمل هؤلاء؟ ليشمل هؤلاء أتباع المذاهب؟ قال قال شيخ الإسلام تأمين رحمه تعالى في تفسير الآية. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه. يكونون على وجهين. يكونون على على وجه يعني تارة يكفر وتارة لا يكفر. هكذا أراد أن يبين بتأمين رحمه تعالى تارة يكفر وتارة لا لا يكفر. إذا كانت مجرد طاعه دون اعتقاد اطاع العالم افتاه بتحريم هذا او بحله واطاعه معه بقى الاعتقاد على ما هو عليه يكون ماذا يكون ذنبا على ما رحمه ربنا تعالى واما اذا اعتقد فصاحبه صار ماذا صار شركا كبيرا صار شركا هكذا قال ابن تيميه رحمه الله قال يكونون على وجهين احدهما انهم يعلمون يعلمون يعني الاتباع يعلمون انهم بدلوا دين الله يعلمون أنهم أي العلماء والأحبار بدلوا اي غيروا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله تبهون. يعتقدون صحابه ماذا؟ اعتقاد. فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر يعني أكبر تبرد عن عن إسلام. وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهما يسجدون، لأن الشرك ليس خاصا بماذا؟ ليس خاصا بالسجود والصلاة والنذر رحمه ذلك، بل يكون به بالطاعة علم أنه بدل شرع الله تعالى فأطاعه، ولو في حكم واحد صار ماذا؟ صار مشركا صار مشركاً. الثاني الذي يكون داخل في الآية عند التيمير رحمه تعالى أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً هكذا قال وبعضهم يرى ان العباره فيها فيها قلب اعتقادهم يكون ثابتا بتحليل الحرام او باعتقاد تحريم الحرام ثاني يعني يكون ماذا يعتقد ان الحرام محرم ما حرمه الشارع فاذا باحه العالم فاتبعه عند ابن تيميه لا يرى أنه ماذا من النوع الاول بل يعتبر معصيه بل يعتبر معصيت. واضح هذا أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال لو جعل التحليل الحلال أو أولى وتحريم الحرام أي وتحريم الحرام تحليل الحرام أي تحريم الحرام أن يكون ماذا؟ أن يكون ثابت يعني يحرم ما حرمه الله ويحل ما أحله الله تعالى لكنه خالف به باعتبار الظاهر حينئذ نراه ماذا؟ مستثنيا من من الآية أو أن الآية تعم النوعين قال لكن مطاعتهم في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف انما الطاعه في في المعروف دل ذلك على ماذا على انه لو اطاع في غير المعروف لا يكون كافرا هكذا سدل كلامه في فتاوى قال ثم اتباع هذا المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه يعني ما كان من جهة الخلاف بين العلم رجل اجتهد فرأى أن النبيذ يكون حلالا وفي نفس الأمر ماذا هو حرام لكن باعتبار ما ظهر له ماذا أنه حلال إذا هذا في الاصل لأن الحق واحد لا يتعدد والصحيح تحريم النبيذ وأنه داخل في جنس الخمر حينئذ إذا اتبعه اتبعه في شيء قد حرم الله تعالى وأحله العالم هل يكون كفرا؟ جوبنا بل لا يكون معصية كذلك إلا إذا علم أنه خالف الشرع أو لهوا في نفسه فاتبعه حينئذ يكون عاصيا آثما وأما لمجرد الاتباع مع علمه وثقته في العالم هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر آثم بل يعتبر ماجورا فالعالم اذا اجتهد وكانت المساله محل اجتهاد فحلل ما حرم الله او بالعكس حينئذ يكون ماذا يكون ماجور هذا الذي عناه للتيميه رحمه الله تعالى قال ثم اتباع هذا المحرم للحلال يعني والمحلل للحرام ان كان مجتهدا هذا بناه على ان الحق واحد لا يتعدد وهو الصحيح وهو الصحيح قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وهذا إنما يكون في مسائل يخفى دليلها ويحصل نزاع بين بين العلم وقد اتقى الله ما استطاع وكان أهلنا ولذلك قال اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤخذ الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه وهو كذلك هذا صحيح لا اشكال فيه أما التفرق بالأمر أو الثاني هذا يحتاج إلى تأمل قال بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم ان هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اتبعه على خطئه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله يعلم ان العالم قد اخطا لكنه مع ذلك ماذا يصر على على اتباعه له نصيب بمعنى انه لا يساوي الأول والثاني وانما ماذا يعتبر من جنس الشرك اعتبر من فعل يعتبر فعل من جنس الشرك قال سيما ان اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بانه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك يستحق صاحبه العقوبه عليه شرك يستحق العقوبه عليه. قال وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفه الحق فالعام مثلا كاك هو عاجز عن معرفه الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد يعني في البحث عن عالم يكون اهلا فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة كما في القبلة يعني مثل به بالقبلة وكل منهما ماذا بمنزلة واحد هذا لا يشكال فيه كذلك قال وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه هكذا من رأسه يختار عالما للفتوى الفتوى أو للتقليد بموجب, بموجب, بموجب ما يفتيه هواه حينيذ يكونوا ماذا يكونوا مخطئا قال ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معهم فهذا من أهل الجاهلية فعلى فعل الجاهلية كما مر معنا فيه دعا بدعوى الجاهلية ابن قيم عممه أدخل المذاهب الاربعه يعني أتباع المذاهب الاربعه إذا نصروا الأئمة لمجرد الهوى والاتباع فقط حينئذ نكون ممن دعا بدعوى الجاهلية قال فإن كان متبوعه مصيبا كان عمله صالحا هكذا صحيح أو لا؟ البارا هذه فيها خطأ في الفتاوى الجزء السابع صفحة سبعين. فإن كان متبوعه مصيباً, مصيبا لم يكن عمله صالحا صحيح. من هنا يأتي الصح في صحفيه. فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. إذا قول فإن كان متبوع مصيبا كان عمله صالحا باطل كيف الدعوى الجاهلية ويكون عمله صالحا لا. ولو وافق الحق يكون عمله كذلك ليس بصالح. قال وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوى مقعده من النال كما مر سابق معنا وكذلك الفتوى يفتي ثم بعد ذلك يسعى فإن وافق قال الحمد لله قال المصنف وفيه تغير الأحوال صحح وفيه أي في الحديث تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يعني عند المتأخرين فيطيع شيخه مطلقا صارت ماذا من الأعمال الصالحة متى ما كنت متبعا للعالم للإمام لا تخرج عن قوله وتتعبد الله تعالى بقوله صرت ماذا صالحا وهي أفضل الأعمال حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولايه تسمى في الصحيح هناك ولسيما تسمى ولسيما الصواب ولسيما الولاية يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع ويسمون ذلك الولاية والسر نحو ذلك وهو الشرك بعينه الولاية التي مر معنا في كلام العراقي إذن قال ما هنا حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال لا سيما الولاية وعبادة الأحبار العلماء هي العلم والفقه أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه متى ما كنت متبعا للمذهب لا تخرج عنه فأنت العالم أنت الفقيه والذي يخرج عن اتباع العلماء أو اتباع المذهب صار ماذا قولا شاذا صار شاداً. هكذا عند المتأخرين هو يريد ماذا أن يبين أن المتأخرين على ضلال جعلوا اتباع عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وجعلوها ولاية هو الشركة الأكبر، وجعل التباع مع عبادة الره الأحبار والخروج عنها جعل اتباع الأحبار وعبادتهم هي ماذا هي الفقه العلم وليس الأمر كذلك بل بل العكس قال رحمه تعالى وعبادة الأحبار هي العلم والفقه وذلك اعتقاد العلم في أناس من جهلة المقلدين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين يعني جعل أنه من أهل العلم وليس من أهل العلم، وأما طاعة الأمر ومتابعتهم بما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البل قديما وحديثا في أكثر البلاد بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا، وقد قال تعالى فإن لم يستجيب لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي قوما الظالمين إذا هذا يبين لك مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن طاعة العلماء والأمراء قد تكون شركا أكبر وقد تكون من جنس الشرك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين